Аллахумма салли на ли Рамадан Аллахумма Tansal la mang na mutà سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبي أمي المؤمنين الله sallin nal ramadan otansal la mangmin na muang qmbala otansal lahuing namutang qba يا مهايمين يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام مِنَ اللَّيْلِ الْمُقَدَّسِ وَأَنْزَلْنَا الْمُرْهَمَ دُونَ لَنَان وَتَسَلَّمْنَا مُنْ يا مهائمين يا سلام يا مهائمين يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبيين صغير <تصفيق> الأنام عظيم